وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى فنسو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فنسو حظا مما ذكروا به فأغرينا العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وتوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وتوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا تابِقَدجَ أَكُم رَسُولونَا يبَين لَكم يكَابِقَدجَ أَكُم رسُول لَابَ لَكم يبَ لَكُم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاء من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه شبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا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 إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمّه في الأرض جميعا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا لَا والله على كل شيء قدير والله على